سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إنا نفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب والأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 سعف إبراهيم وموسى